وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَشُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَقِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَدِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَشُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ